وقال الذين كفروا لا تعثين السام قل بلا وربي لا تعثينكم عادم الغيب لا يعزض عنهم إسقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ولفض كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل لَّنَا مِن رَّجُلٍ يُنبِّئُكُم إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّم مُّذَلَّقٌ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 إن نشأ نختف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آسينا داود منا قضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن لَهُ الْحَدِيدُ أَنعَمْتَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْتَ السَّرْبَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ نُزُلًا حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ الْقَرْيَةِ قَالُوا يَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُودَ ارْحَمْ عِبَادَكَ الَّذِينَ يَسْتَقُونَ مِن مَّاءِ الْيَابِسَةِ ومن يزغ منهم عن أمر لا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماسيل وجفان كالجواب وقدور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 أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُحْضَرِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَشِمَالٍ قُلُوا مَن رَّزَقَكُم مِّن رِّزْقِهِ ۖ بَل لَّدَيْنَا خَزَائِنُ أعرضو فأرسلنا عليهم سيلالعرم وبدنّاهم وبدنّاهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمّط وعسل وشيء من زدر قريب ذلك جزيناهم بما كفرو وهل نجازي إلا الكفر؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فيرو فيها ليل و آمنين من فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث و كل مزق إن في ذلك لآيات لكل طالب شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك.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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق, قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوعياكم لعلى هدى أو في ضلال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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ استعمروننا ان نسهر بالله ونجعل ونجعل لهم انذادا واصروا ندامه لما رعوا العذاب واصروا ندامه لم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 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقذبكم عندنا زلفار إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملون وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يمسط الزفق لمن يشاء من عباده ويقدر له أَمَا عُثقَتْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّافِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِي اَعْبُدُوا إِنْ يَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ جُنُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أكثرهم بِهِمْ مؤمنون، فاليوم لا ينقض بعضكم لبعض النفع ولا ضرر، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وَإِذَا تُتَلَّعَ لَهِمْ آيَاتٌ بِهِنَّ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ كان يَقُبِّدَكُمْ أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ هذا وَقَالُوا مَا هَذَا إلا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 فكيف كان نكير قل إنما أعبكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وقرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نظير لكم بين يدي عذاب شديد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 وَأَنَّ لَهُمُ اسْتِئْنَارُ شَمٌّ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَقَدْ كَثُرُوا بَيْنَ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا كُنِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ